قزي يا أم الوفاة حني عأبطالك حطني الأرض اللهم دفاء حطني الأرض اللهم دفاء والعزني شاهالك بسمانة دوت نيت غنوا إلك ساعة صصال ما طاق هجرانك ترخص يا غزّان ترخص يا غزّر واحنا والنصر عنوان هي hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey كل hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey hey ali ya sat al bawrid shadd al himm wa id bi id ali ya sat al bawrid shadd al himm wa id bi id lay tull al fajr min jadid ay tull al fajr min Dehát, dehát, dehát, dehát, dehát, dehát, dehát, dehát, dehát, أطفال في عمر الورد الواحد في قم جو ورد. أطفال في عمر الورد الواحد في قم جو ورد. ما هم هم جوع لابد. ما هم هم جوع لابد. ولا همتهم هالأسوار. ولا غمتهم هالأسوار. Házi gáz so a jembar, a hajt lábokra, a hajt a شاب صامد ما بيهون في رفح وفي بتحانون والواحد يسوى مليون والواحد يسوى مليون عزيمه وقوه واصرار عزيمه وقوه واصرار هذه غز الجبارة تتحدى كل الدمار الضمان اوفا اوفا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 ما تنتظري أي قرار هذه غز الجبار, غز الجبار. كل الدمار غز الجبار. كل, الدمار. كل الدمار. يدي يطلع يدي يطلع يطلع أسماء السوار الحصار.